هذي بخاطر أخوي الحسين أبو الوفا الحسين القتل لمشيش وديما أخوي عادي الخليفة عادي الأحسن فنان وهذي بخاطر أخوي عيشان أبو تمال و الوفا الشريكة الجادة. لا جيتني في هدلي لو يلبنت قلتي عندي المي مخليتي لا جيتني في هدلي لو يلبنت يا قلتي عندي الخليل أمي انت يا I'm <laughs> itzu fonovil jinevlatu yelbent andak lat beyti jarat ibnit itzu fonovil jinevlatu yelbent andak lat beyti عم بتجيني جاي من الخدمه عيان وميت ليش بيجيني سراني يا ابن عم من الخدمه جيعان وميت تويتوا نو بي لجيني بلاطو يا ربي خايفه ولا في خبرات بنتي بالسياره